بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المشاعر التي بينك وبين الله كثيرة للرجاء والهيبة والحياة والثقة والتوكل هذه كلها مشاعر على درجات ولكن أجمل شعور وأفضل شعور وأعلى شعور هو شعور المحبة. أن تحب الله قد يقول قائل ولكن كل الناس يحبون الله صحيح لكن هل كل الناس يحبونه بدرجة واحدة متساوية؟ أبدا قد يكون بين الاثنين كما بين السماء والأرض إذا أردت أن تحس بلذة شعور حب الله عز وجل فاسأل نفسك سؤالا لماذا أحب الله؟ <تصفيق> هل سألت نفسك مرة لماذا أحب؟ صدقني ما من أحد أحببته إلا وأنت قد أحببته لأحد أسباب ثلاثة إما أن تحبه لجماله وإما أن تحبه لحسن تعامله معك وإما أن تحبه بسبب أن له فضلا عليك فالإنسان أحيانا يحب لأجل الجمال وأحيانا تكون علاقة لا دخل لها بالجمال إنه صديقي فأحبه لحسن تعامله معي وأحيانا فإنه لا يكون صديقي ولا شيء لكن لأن له فضلا علي عندما ساعدني من قبل فإني أحبه فكل من تحبه في حياتك إما أن تحبه لأنه جميل أو لأن تعامله طيب أو لأن له فضلا عليك أرأيتم هذه الثلاثة؟ أرأيتم هذه الأسباب الثلاثة للمحبة الله تعالى قد جمعها كلها نعم ربنا يحب لفضله علينا ولحسن تعامله معنا ولجماله أيضا ما جمال الله فإن ربنا الذي نعبده جميل بل أجمل شيء في هذا الكون هو الله وقد فطر الله قلوب الناس على محبة الجمال في كل شيء يحبون جمال الأخلاق يحبون جمال الوجوه يحبون جمال الطبيعة وجمال جمال ألوان بل أي جمال موجود أمامهم فالناس مفطورة على حبه وإذا عرفت مقدار جمال الله فإنك ستحب الله ولا شك وأنا أعرف أنك تحبه سبحانه لكن سيزيد حبك له. قال أحد العلماء جماله سبحانه أمر لا يدركه أحد سواه ولا يعلمه غيره وليس عند المخلوق منه إلا تعريفات. يقول ومن أعز أنواع المحبة أن تحب الله لجماله. ولهذا سمى الله نفسه الجميل وهو فعلا جميل يحب الجمال. قال ابن القيم كلاما رائعا عن جمال الله. يقول ولو فرضت أن الخلق كلهم كانوا على أجمل واحد منهم صورة. الآن من هو أجمل واحد صورة يوسف عليه السلام؟ لو فرضنا أن الخلق كلهم كانوا على جمال يوسف من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يموت يوم القيامة كلهم على جمال يوسف. يقول ثم جمعت جمالهم جميعا ونسبته إلى جمال الله تعالى لكان أقل من نسبة شمع ضعيفة إلى قرص الشمس يا الله ما هذا الجمال ويكفي في جماله سبحانه أنه لو كشف عن الحجاب عن حجاب وجهه قال لا أحرقت وجهه من إليه بصره من خلقه كما قال عليه الصلاة والسلام أصلا ما تستطيع أن ترى هذا الجمال الآن يا الله يا الله هذا موسى عليه السلام لما كلم الله تعالى اشتاق إلى أكثر من مجرد الكلام وطلب من ربه أن يراه في الدنيا فقال ربي أرني أنظر إليك قال تعالى لن تراني وأراد الله أن يبين له ذلك فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا لما كشف الله تعالى عن حجابه وحجابه النور ما استحمل الجبل رؤية ذلك الجمال فانهار قال تعالى وخر موسى صاعقة موسى لم ير الله ولكنه رأى جبلا رأى الله فانهره أيضا من ماذا من رؤية جبل رأى الله يا الله ما هذا الجمال جمال يا الله يا الله ولأن الله جميل فإن أعظم نعمة وأجمل لذة يلتذ بها أهل الجنة هي رؤية الله تعالى فإن الله تعالى يعطيهم يوم القيامة القدرة على رؤيته يرون الله تعالى يتلذذون بهذه الرؤية الله لم تمر عليهم في حياتهم أبدا لحظة أجمل ولا أحلى ولا ألذ من هذه اللحظة التي رأوا فيها ربهم لأول مرة يقول أحد العلماء لو لم يكن لأهل المحبة إلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال لك بها فكيف لا نحب هذا الإله الجميل والله يكفي في جماله سبحانه أن كل جمال تراه في الدنيا أو موجود في الآخرة أي جمال فمن آثار صنعته فما ظن بمن صدر عنه هذا الجمال نعم كل ما ترى من جمال في الظاهر فإن الله هو الذي ألبسه هذا الجمال ربنا تعالى قد جمع بين الجمال والجلال. الجمال معروف، أما الجلال فهو التعظيم. ربنا سبحانه جمع بينهما. وأما الخلق فإن الله سبحانه لم يعطي أحدا الجلال والجمال معن على الدوام. فإذا نظرت فستجد أن الله تعالى إن أعطى الجلال لأحد سوى سلبه شيئا من الجمال، وإن أعطى الجمال لاحد سوى سلبه شيئا من الجلال. مثلاً تجد أميراً أو ملكاً عنده جلال عنده تعظيم عظم ولكن ليس عنده جمال وتجد أيضاً بعض الناس عنده شيء من الجمال لكن ليس عنده عظم ولا جلال بل هو فقير مسكين ولو حصل أن أعطي أحد الجلال والجمال فلا بد أن يسلب دوام الحال نعم لا يستمر له الجمال والجلال معاً بل إما أن يذهب جماله بالشيخوخة وإما أن يذهب ملكه بالموت، إلا أن الوحيد الذي جمع بين حسن الجلال وحسن الجمال واستدام له ذلك الحال على وجه الكمال فهو الله الكبير المتعال. نعم، مستدام الجمال والجلال لأحد إلا لله، وقد أخبر الله عباده بذلك في سورة الرحمن فقال لهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي والله ما يبقى إلا وجهك الجميل الجليل وجه الله الذي هو أجمل شيء في هذا الكون وأنت تعلم أنك مفطور على محبة الجمال في كل شيء فكيف لا تحب أجمل شيء في هذا الوجود والله المفروض أننا الآن نحب الله أكثر. <تصفيق> السبب الثاني الذي يجعلك تحب الله أكثر هو حسن تعامله معك، وقد ذكرنا هذا في حلقة سابقة. أما السبب الثالث الذي يجعلك تحب الله هو نعمته وفضله عليك. ولو لم نذكر إلا هذه الآية لكفى. قال تعالى: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. سبحانه. سبحانه الذي جمع كل هذه الأسباب من المحبة كيف لا نحبه فإذا أحببته فأبشر فإن الله تعالى سيحبك كما أحببته قال تعالى فسوف يأتي الله بطوم يحبهم ويحبون نعم إن الله تعالى يحب الذي يحبه بل كلما كانت محبة العبد لربه أقوى كانت محبة الله لهذا العبد أكمل وأتم فلا أحد أحب إلى الله من الإنسان الذي يحب الله فإذا وصلت إلى مرحلة يحبك الله فماذا تريد أكثر من هذا لن يعذبك ولن يعاقبك لأنه يحبك فكيف لا نحبه سبحانه أقسم بالله الذي لا إله إلا هو لا يمكن لأحد أن يتعرف على صفات الله وعلى أفعاله ثم لا يحبه ما يستطيع لا بد أن يحب، وأنا متأكد أنه لا يخلو قلب مؤمن من حب لله إلا أن قوة حبه لله تتفاوت من شخص إلى آخر أما نهاية المحبة فلا توجد لمحبة العبد لربه نهاية كما أنه لا يوجد لجمال الله تعالى نهاية فإذا أحببت الله تعالى فما بقي عليك إلا أن تأتي بالدليل أي دليل الدليل على أنك تحب الله وما هو الدليل الذي يجب علي أن آتي به لكي أثبت أني أحب الله الدليل المطلوب منك هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال ذلك سبحانه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالذي يدعي محبة الله ولا يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مستحيل أن يكون صادقا إذا أحببت الله فحافظ على هذه المحبة لأن فقدها شديد على الإنسان بل أشد عذاب على النفس أن تخلو من محبة الله لأن محبة الله بالنسبة للإنسان كالروح للجسد بل هي أهم الروح الجسد إذا فارقته الروح فإن أقصى شيء يمكن أن يحدث له أن يموت وينتهي توقف الألم أما من فقد محبة الله فسيتعذب نفسيا طوال الحياة الدنيا ما دامت محبة الله بعيدة عنه فسيتألة لماذا؟ لأنه من المعلوم أن أشد عذاب على المحبوب هو أن يفارق حبيبه وغالبا غالبا غالبا المحب إذا فقد محبوبه فإنه يبحث عن حبيب آخر مثل حبيبه الذي فقده لكي يخفف عن نفسه ألم الفقد لكن ما الحيل إذا كان المحبوب سبحانه لا مثيل له ولا نظير له كيف يأتي له بمثيل؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلن تجد له بديلا ولن تجد عنه تعويضا فإذا فقدت النفس محبة الله فإنها ستتعذب نفسيا في الدنيا إلى أن يحبها الله مرة أخرى قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لهذا لاحظ لاحظ كيف أن الذي كان على الطاعة ثم انتكس فإنه يحس بوحش في صدره لن تذهب حتى يرجع إلى الله تعالى مرة أخرى فيا سعادة من حافظ على محبة الله أسأل الله أن يجمعنا جميعا على محبته وأن يجعلني وإياكم على منابر من نور وأن يجعلنا جميعا ممن يتلذذ بلذة النظر إلى وجهه الكريم نلتقي إن شاء الله يا